هل أن الإمام عليه السلام يعلم بوقت وفاته أي ساعة وفاته نعم يعلم بذلك كما دلت عليه الروايات الكثيرة وهل يوجد فيه اختلاف بين العلماء نعم يوجد من العلماء من قال بغير هذه المقالة ولكن الرأي المعتبر والذي تدل عليه الروايات المتواترة في هذا الأمر أنهم عليهم السلام يعلمون ما كان وما يكون إلى قيام الساعة بل دليل ذلك من كتب القوم أيضا فإنه قد روى البخاري ومسلم من طرق متعددة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قام يوما خطيبا منذ طلوع الفجر. بعد صلاة الفجر قام خطيبا في المسلمين فتحدث فيهم إلى أن صار وقت الزوال فصل الظهر ثم قام خطيبا فأكمل حديثه إلى أن صار وقت العصر فصل بهم العصر ثم قام خطيبا فأكمل حديثه إلى أن وقت صلاة المغرب فصل المغرب ثم قام خطيبا فأكمل حديثه إلى أن وقت صلاة العشاء فما ترك شيئا إلى قيام الساعة إلا أخبر به علمه من علمه وجهيله من جهيله نحن نعتقد أن أمير المؤمنين عليه السلام ممن علمه وأن الإمام الحسن عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام ممن علم هذا الأمر وأنهم عليهم السلام أخبروا بذلك الإمام زين العابدين عليه السلام ثم هو الإمام الباقر وهكذا فأصل هذه القضية موجود في صحيح البخاري ومسلم وليس في هذا عجب بل أصله موجود في القرآن الكريم فإن القرآن الكريم كما وصف نفسه تبيان لكل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء وإنما الفرق بين حال ابناء الأمة تجاه القرآن الكريم أنه يوجد من يعرف هذا التبيان ويوجد من لا يعرف هذا التبيان ونحن نعتقد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام يعرفون هذا التبيان لأنهم أورثوا الكتاب ثم أورثنا الكتاب الذي نصفينا من عبادنا فهم عليهم السلام لما أورثوا كتاب الله وجب أن يكونوا عالمين به وإلا فلا معنى للتوريث إذا كان المقصود من التوريث ملكية الجلد مثلا المصحف فهذا متحقق في حق كثيرا من الأمة ليس خاصا بالذين اصطفينا من عبادنا فهذا إذن التوريث توريث العلم وتوريث المعرفة والذي يوجب مس القرآن والقرآن الكريم يلمسه كل الناس ولكن ولا يمسه إلا المطهرون والمطهرون هم الذين بينا القرآن الكريم وصفهم ليس المتطهرون المطهرون المطهرون يبين ذلك القرآن الكريم فإن القرآن يفسر بعضه بعضا القرآن الكريم يبين من هم المطهرون إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا هؤلاء هم المطهرون هم الذين يمسون القرآن مس القرآن بمعنى إدراك معانيه ومعرفة مضامينه هؤلاء إذا عرفوا جميع ما في القرآن فإنهم يعرفون جميع ما كان وما يكون لأن ما كان وما يكون شيء أو ليس بشيء إذا كان شيئا فهو في القرآن الكريم وإذا كان شيئا فالقرآن الكريم تبيان له لأن القرآن تبيان لكل شيء فما فمن كان عارفا بالقرآن الكريم فهو عارف بكل ما يكون إلى قيام الساعة فاصل هذه موجود في رواياتنا بنحو المتواتر موجود أصله في صحيح البخاري ومسلم وموجود أصله أيضا في القرآن الكريم